اس العتاب بيرق لنا لحن كاس العتاب بيرق لنا أجو العرس دوما بيرق لنا برفرط على التل بيرق لنا بحيحة الأجواء العرب. يا أبا يا أبا يا حياة الحياه عباد الصعب منشوق. يا سلام. بابو نادر عباد الصعب منشوق تزودنا بله الشوق. منشوق عبيدك من عبيد المسك منشوق هدت البال يا وجوه الطياب. يا هار فوفوف. انا اخباري ما في فارس بشقه. انا اخباري ما في فارس بشقه. وصم الصخر بسيفي بشقه اذا الايام. عالشاعر بشقه نخوتي احل طرعان اصحاب. يا با يا با يا با يا با يا اه اه اه يا صديق بيوم عاشق وخيط للذياب تنويش عاشق يا ابو ذياب للعجوات عاشق ونا بحشق حبايب ابو ذياب فو فو فو فو نقوله انا وانت الاوادم انا وانت الاوادم عشقنينا للطيب في قلبنا عشقنينا كاننا الصديق كان بشقى عشقاننا وبد تشيل همو وتعب يا رب يا رب يا يا يا يا